في هذه الحلقة ضيفنا هو القارئ الشيخ نايف بن محمد السالم إمام جامع واسمية المعمر في مدينة الرياض أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله شيخنا الكريم مستمعين الكرام خير تعريف لضيفنا هو ومن عرف بصوته خير تعريف له أن نبدأ بالاستماع إلى صوته وبتلاوة مباركة من الشيخ نايف السالم نستمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا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 خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما, قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. مع القرآن إذن كانت هذه هي تلاوة مستمعينا الكرام هي للقارئ الشيخ نايف بن محمد السالم وهو ضيفنا في هذه الحلقة تلاوة قبل قليل تأتيكم مباشرة من استوديواتنا في الإذاعة الشيخ نايف ما شاء الله تبارك الله تلاوة طيبة مباركة يعني بالتأكيد مثل يعني هذه هي الدرجة من الضبط والإتقان للقارئ في حفظ كتاب الله تعالى تسبقها مرحلة مبكرة في الإعداد بلا شك لو تحدثنا في البداية شيخنا الكريم عن يعني بعرض مختصر لمسيرتكم في ابتداءا في الحفظ وتعلم القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر لكم هذا الإطراء في حقيقة في غير محلي إنما هي قراءة متواضعة هذا أولا ثانيا لا شك كما تفضلت أن هذه القراءة إن, إن كانت قراءة جيدة فالفضل بعد الله عز وجل يعود لعدة عوامل إن بدأنا في مسيرتي العلميه أو مسيرة حفظي لكتاب الله عز وجل فأنا من موليد المدينة أخوكم الصغير موليد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان لي الشرف أن ألتقي بمدرسي الأول وهو من علمني القرآن الشيخ أحمد نور حفظه الله وطال في عمري على طاعته كان في مسجد الصغير مسجد صغير بجوار منزلنا في حي الفيصلية في المدينة المنورة هذا في أي مرحلة شيخ نايف؟ في سنة أولى ابتدائية في الابتدائية كان عمري وقتها سبعة سبع سنوات أتذكر تقريبا كان في الأول ابتدائي هناك استمريت مع الشيخ لمدة تقريبا ستة إلى سبع سنوات أنا وأخي يكبرني بعام الشيخ صالح السالم حفظه الله هناك حفظت القرآن على يد الشيخ فيما يتعلق بالحفظ وفيما يتعلق بالتجويد على قدري على قدر من التجويد ثم انتقلت إلى جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمدينة النبوية هناك برنامج جميل في المدينة وينسب الفضل بعد الله عز وجل للجمعية الخيرية في إنشائه وتأسيسه الجمعية الخيرية اعتمدت منذ عشرين عاما أو أكثر ما يربو عن عشرين عاما برنامج الاستقطاب تستقطب الطلبة التي ترى الجمعية أنهم يعني لهم مستقبل في الاقراء أو لهم مستقبل في الضبط أو لهم مستقبل مثلا في المسابقة مسابقة الملك سلمان المحلية ومسابقة الملك عبد العزيز الدولية فكانت ترشح خيرة قراء المدينة أو من ترى الجمعية أنهم من أفضل قراء المدينة فوقع اختيارهم على شخص متواضع وفقنا بتوفيق الله عز وجل لا بفضل القراءة ولا بفضل الأداية إنما كان بتوفيق الله عز وجل هذا في المرحلة المتوسطة كان في المرحلة المتوسطة عندما أتممت حفظ القراءة الكريم ولله الحمد فانتقلت إلى الجمعية الخيرية وهناك يصح التسمية أن هناك هذا الطور هو طور انتقالي بالنسبة لي عندما التقيت بالشيخ حسن برهجي أيضا التقيت بالشيخ محمد أحمد برهجي والتقيت أيضا بالشيخ محمد صالح زيد، والتقيت أيضا بالشيخ وهو أكبرهم كان في الجمعية الخيرية وأثر على قراءتي كثير من ناحية الضبط هو الشيخ أحمد إسماعيل حفظه الله هؤلاء كونوا حقيقة أو أثروا على قراءتي للأفضل من صحة العبارة وأدين للفضل بعد الله عز وجل أدين الفضل لهم حقيقة في جودة الضبط والأداوة والآخر ثم انتقلت هذه هي كانت مرحلة المراجعة مرحلة المراجعة كانت استمرت أربع سنوات مه. كانوا يهتمون حفظهم الله في بأدائي وبالتجويد وايضا رشحون المسابقة الملك سلمان المحلية لأن الترشيح يأتي من خلال الجمعية الخيرية من نعم. كل منطقة، م -م. فترشحت في عام 1418 في المرحلة الثانوية تقريبا أو عام نعم في بداية المرحلة الثانوية السنة الأولى الثانوية كنت أو ثاني ثانوي في عام ألف وأربعمية ويبدولي عشرين نهاية 19-20 هناك حققت المدينة ولله الحمد في الفرع الثاني كامل القرآن على مركز الأول مستوى المملكة. <تصفيق> و... ثم انتقلت إلى الملك عبد العزيز لأن من يحصل أول في مسابقة على الم... في... يرشح مسابقة نعم الملك سلمان محلية يترشح لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لأن المملكة الآن نعم. تتنافس مع بقية الدول في على المستويات على المراكز الخمسة أو الفروع الخمسة في المسابقة الآن أصبحت ستة إذا ما نسيت أضافوا فرع أو شيء من هذا خمس فروع فروعنا. لم يضيف فرع أعتقد ما زالت على خمس فرع فانتقلت عام 1421 وهناك الحمد لله من الله عليه سبحانه وتعالى بأن وفقني وخدت المركز الأول في الفرع الثاني كامل قرآن حفظ كامل قرآن وينسب للمدينة بعد الله عز وجل ينسب للمدينة هذا القرآن المركز حقيقة وهذه الشهادة تجير مم. للمدينة ولقراء الأفاضل اللي كانوا في الجمعية الخيرية وكذلك الشيخ أحمد نور نعم. بعد ذلك كان أشبه بالطموح لأي قارئ حقيقة في سني أو مم. من يكبرني أيضا أن يقرأ على الشيخ إبراهيم الأخضر هو الشيخ القراء ماشا. في المدينة المنورة وهناك وحقيقة كانت الفرص يعني أشبه يعني لم تكن متاحة للقارئ مثلي في سني أنه يقرأ على الشيخ م. إبراهيم الأخضر إلى أن التقيت بالشيخ إبراهيم الدوسري الشيخ إبراهيم الدوسري سمعني أن في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مكة عام الفرما 120 فحينما التقي بي قال وهو له قدر كبير عند الشيخ إبراهيم الأخضر فأسماني م. الأخضر الصغير في ذاك الوقت فأعجب الشيخ إبراهيم عبدولي من هذه التسمية ولا أعرف لماذا سماني الأخضر الصغير، فيبدو في لنا أنها لا قد استحسان الشيخ حفظ الله الشيخ إبراهيم الأخضر، فبعدها صار اللقاء مع الشيخ مع إبراهيم الأخضر وقال لي الشيخ لا بأس أن تقرأ علي كنت في ذاك الوقت سنة ثانية ثانوي، والحمد لله. قرأت على الشيخ. قرأت على الشيخ. ختمة كاملة. لم أختم إلى الآن لم أختم على الشيخ إبراهيم ختم من ذاك الوقت، إنما وصلت إلى سورة هود. وباذن الله سأكملها ان شاء الله الى اخرها <تصفيق> لأن الشيخ ابراهيم يعتمد نظام الضبط والجوده تعني شيء كثير عند الشيخ ابراهيم الاخضر لان الشيخ وقته محدود ولا لا يريد من القارئ السرسف في القراءه مم. يريد أن يصحح كل صغيرة وكبيرة وهذا لا شك أنه يحسب جميل. للشيخ وهذا يعكس جودة قراءة الشيخ إن فهي تعليمه وطريقته في التعليم مستقى من ضبطه للقراءة جميل شيخ نيف أنا بنتقل إلى موضوع يعني الإقراء والإمامة في المساجد لكن قبل هذا في مرحلة الحفظ والتعلم هل كان هناك طريقة معينة في حفظ القرآن الكريم وراجعته؟ طريقة الحفظ جميعها كانت في الفترة ال السبعة سنوات أو ست سنوات تقريبا أو أقل قليلا عند الشيخ أحمد نور في المدينة منورة في مسجد الأمير سلطان كان يعتمد نظام حقيقة جيد فكنا نعتمد نظام الدرس والمراجعة فلا لا تستطيع أن تأخذ درس إلا ووأن وأن تكون جاهز جدا للمراجعة بحيث أنك درسك في المراجعة تكون إذا سمعت المراجعة جيدا واتقنتها عند الشيخ تأخذ نصيبك من الدرس آه. اللي هو درس جديد فلا يعطيك الشيخ درس مم. جديد إلا أنت متقن المراجعة, المراجعة تبدأ بال... إذا كان عندك خلل في المراجعة فلن تحصل على درس جديد يعرف الشيخ الله يحفظه أن الدرس الجديد له متعة مم. عند الطلاب الصغار أمثالي في ذلك الوقت يمنعهم من هذه المتعة إذا لم يتقنوا المراجعة إذا كان هناك شك أو شكين مثلا مم. فلا يعطيهم درس جديد فهذا يحسب للشيخ يعني بحمد الله. الله الله عنا كل خير اللهم امين أنتقل إلى موضوع ال المصلين. أنتم بدأت في مباشرة في جامع ال المعمر. كان قبله. لا قبله كان هناك مسجد حقيقة بداية كانت في مسجد بجوار منزلي صحة العبارة هو مسجد محطة. في, في المحطه محطة مجاورة لنا المنزلنا في المدينة. وهناك مسجد صغير جداً و. ومن ذاك المسجد تم اختيارني مسجد أكبر من ذاك المسجد تحديدا م. إلى مسجد الجبولي في المدينة المنورة ثم انتقلت مكثت فيه خمس سنوات تقريبا ثم انتقلت إلى الرياض لدراسة في المعهد العالي للقضاء لما انتقلت الدراسة في المعهد العالي للقضاء صليت في مسجد م. في مسجد الريان في حي الريان مسجد كان أمه الشيخ يحيى سحباني وهو قارئ معروف في الرياض حفظه الله هناك يعني أكرمني الشيخ يحيى بأن صليت التراويح شاركته التراويح في مسجده عام 1427 بعد ذلك تم اختياري من قبل القائمين على جامع الأميرة بنت عبد الرحمن بن معمر رحمة الله عليها ظفر الله لها واسكنها فسيح جنانه إلى أن أكون إماما وخطيبا في هذا الجامع في تلك الفترة كنت قد اشتغلت بالتحكيم تحكيم المسابقات، ما شاء الله. فتحكمت مس تصفية مسابقة الملك سلمان في ذلك الوقت، ثم انتقلت إلى تح في مسابقة مسابقة ال... المسابقة الهاشمية الدولية لتحفيظ ميه. القرآن الكريم في الأردن في عام 2007، ثم انتقلت إلى في عام 2009 بدعوة من الرئيس القذافي، وهي كانت أول مرة يدعو فيها محكم سعودي. اللي تحكيم مسابقة دولية لتحفيظ القرآن الكريم في ليبيا مم. عام 2009 وبعدها ابتعثت من قبل المعهد العالي القضاء للدراسة في الخارج دراسة القانون التجاري جميل. من قبل المعهد العالي القضاء لاني تعينت في المعهد العالي القضاء محاضرا تعثي دراسة الدكتوراه في الخارج وهي ما تمثل فترة الانقطاع التي كانت مم. عندي من عام 2010 إلى 2014 ذلك عدت إلى نفس الجامع الآن في جامع لم يرىها نعم ده. لا أزال في الجامع وحتى أثناء دراستي في الخارج كنت كل رمضان في كل شهر رمضان مم. آتي للجامع وصل للتراويح وأرجح يعني ما انقطعت فلما انقطع عن من ناحية التراويح بالنسبة للتراويح نعم الله يبارك فيكم شيخنا الكريم نحن اعتدنا أن نختم مثل هذا اللقاء برسالة قارئ في دقيقة. رسالة قارئ حقيقة إنما هي رسالة متواضعة من خلال خبرتي البسيطة هناك في في كل في كل مرحلة من مراحل الحفظ يثار تساؤل يعني حقيقة هناك عدة أطوار في حفظ القرآن بشكل عام طور الحفظ ويليه هذا الطور طور التجويد وياليه طور الأداء <تصفيق> طور الحفظ وهو ما يشترك فيه غالبية أو أغلب من يبتد حفظ القرآن بعد ذلك يتجه إلى التجويد هذه مرحلة التجويد تتنازع عدة عوامل يجود القارئ مرحلة معينة وهو ولا شك أن مرحلة التجويد أصعب من مرحلة الحفظ كان الشيخ إبراهيم يقول حفظت القرآن الشيخ إبراهيم الأخضر يقول حفظت القرآن في سنة أو سنتين إذا ما نسيت وجودته في ثلاث عشرة السنة من فالتجويد في الحقيقة يحتاج إلى جهد أكبر من جهد الحفظ هنا في هذه المرحلة يقع كثير من ال أو, أو ينتظر كثير من القراء أو ما يكمل مسيرته كثير من القراء في مرحل التجويد ويظن أنه تشبع حقيقة من ناحية الأداء أو من ناحية الصوت ويظن أن التجويد هو الأداء التجويد هو الضبط وليس الأداء إن صحت العبارة ثم هناك ما يعرف بطور الأداء وهو الطور, أنه هو الطور متقدم والينبغي والذي ينبغي على كل قارئ بما فيهم محدثك ان, حقيقة أن يوسع علميته في هذا الطور طور الاداء وهو ما يعرف بطور الصوت وطور المقامات بشكل عام بما يتناسب مع ادب القران الكريم لانه لا شك ان تخشيع المؤمنين تخشيع المامومين لا شك انه مقصد مقاصد الشريعة ولا شك أنه مقصد جميل. مقاصد التعبودي تعبودية في القراءة بشكل عام فالأداء حقيقة في رأي إذا كان ثمة رسالة فهو حث جميع القراء على على حقيقة يعني بحث عن شيخ أو دخول إلى هذا العلم من خلال مبادئه ومن خلال مداخله ووصوله وتطوير القراءة وتحسينها حتى تصل إلى قلوب المؤم بشكل بإذن الله عز وجل يجير لهم أجرا عند الله عز وجل بإذن الله أحسن الله عليكم شيخنا الكريم القارئ نايف بن محمد السالم إمام وخطيب جامع الأميرة واسمية المعمر في مدينة الرياض عليها رحمة الله تعالى شكر لكم هذا الحضور وهذه الإطلالة المباركة شيخ نايف باركا لك ساك الله خير وبركا فيك.